قدرنا ولا لا هل هل ليله يا سيادات هل هل هل قدرنا ولا هل هل ليله يا عباسه في الحمه لا في الهمم عند موزمه والغيره عند موزمه هل هل فادنا ولا لا هل له الليله يا هل هل هل فادنا ولا لا هل الدمه الحلوه شيمته رايه الكبره رايته لاق السلاح بيمنيته لاق السلاح بيمنيته هل بدرنا هل لا هلله هلله يا سيادات الخيال هلله هل هل هل بدرنا ولا لا هلله هلله يا سيادات الخيال هلله الليل هس العلم يا من الفخر مخوار وجودك دخر وزهرت بالساده قمر وزهرت بالساده قمر هل دهنا ولالي هل, هل ليله يا زينت الخيال هل ليله هل ليله هل, هل هل فدرنا ولالي هل ليله يا زينت الخيال هل, ليلا هل ليلا يزهر هلالك بالاهل يا مضرب للمثل فروق من العسل فروق احلى من هل بعدنا ونواله هالليله هالليله يا عباس يا زينه الصيفه عباس يا ابو عباس يا عباس يا هل, هل بدرنا ولالي هالليله هالليله يا زينات تتهش كل من عاينك تو بالفراشيل يلقيك يا تزهب كلها لك تزهب كلها لك هل هل بدرنا ولا هل هل هل هل, هل, هل, هل هل هل ليالا هل ليله هل هل بدرنا ولا أم زينب الكتبي